بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إخوة الإسلام ورفقاء الدرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وأرسل الرسل ليدل الخلق على ربهم ووجوب عبادته وحده لا شريك له فانقسم الناس إلى مؤمن وكافر وكتب الله العداوة بين الفريقين كونا وشرعا وأوجب على المؤمنين قتال الكافرين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وإن الله تعالى إذا أمر بشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به فالله عز وجل حين أمر بالجهاد أمر بإعداد القوة للجهاد المادية والمعنوية ومن القوة التي أمر الله بإعدادها اجتماع كلمة المسلمين وأتلاف قلوبهم وتعاونهم على جهاد الكافرين والمرتدين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 وقال صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن ست خصال منها وينصح له إذا غاب أو شهد وقال الفضيل رحمه الله ما أدرك عندنا ما أدرك بكفرة الصلاة والصيام وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهم الأخرى وإذ أني أعتبر نفسي واحداً من ملايين المسلمين وواحداً من آلاف المجاهدين ولإخواني علي حق النصح فيشرفني شرفاً يعلوه الحياء من إخواني وهم يستنصحونني حسناً للظنبي يشرفني أن أحبر لهم جملاً عصرتها من قلب مكلوم أهمس بها في آذانهم عسى الله أن يكتب لي أجرها يوم ألقاه ويكتب لهم نفعها في طريق لفتها المكاره طريق غربة يشتاق فيها الغريب كلمة حانية من إخوانه هم زاده وعضده بعد الله عز وجل في مواجهه حرب كشرت عن أنيابها تريد إبادة الإسلام وأهله ومن يغالب الله يغلب إخواني إن في نفس الكثير أريد أن أقوله لكم لكني سأوجز إيجازاً أرجو أن لا يكون مخلاً بالمقصود واعلموا أني واحد منكم أشارككم الحزن والفرح وإن أغلثت القول حيناً فالباعث الشفقة الشفقة عليكم أن تزل بكم الأقدام فتحل بساحتكم الهزيمة المنكرة ويشمت بنا أعداء الله الفجرة وكفان هزائم واعلموا إخواني أن النصح والنقد لا يعني البغض والكره بل إن العاقل يستفيد عيوبه من أعدائه لأن عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوئة هذا عقل من يريد أن ينشئ أمة ويقيم دعوة ودولة فاعرفوا نعمة الله عليكم وعلينا بالإسلام والأخوة والجهاد والتوفيق لشكر النعمة مؤذن بالمزيد إن الحرب كشفت عن ساق جد لا هزل فيه تصد عن سبيل الله ورسوله والمؤمنين معبرة عن حقد دفين لهذا الدين وقد ظلت دلائل المنقول والمعقول وحوادث التاريخ أن أعداءنا لم ينتصر علينا بكثرة عددهم وعددهم وما كنا يوما أكثر منهم عددا ولا عدة وإنما كانت الهزيمة تأتينا دوما من أنفسنا وصفوفنا ودونكم التاريخ فاسألوه لذلك وجب التنبه لخلل النفوس والصفوف أولا وقبل الشروع في قصدت أقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله وإن هذه الهبة التي تعيشها أمتنا أنتم رمحها المشهر وطليعتها في وجه حملة مسيلمة هبة تشكرون عليها ويشكر كل من ساهم فيها ولو بشطر كلمة فإن ميزان الله لا يضيع مثقال الذرة النصيحة الأولى ولا تقف ما ليس لك به علم إن الله لما أراد أن يري الملائكة فضل آدم علمه الأسماء كلها وأظهر لهم أن الإنسان يكون خليفة بالعلم وما يتبعه وأول ما أوحى الله لنبينا صلى الله عليه وسلم اقرأ وأقسم الله عز وجل بالقلم كل ذلك للدلالة أن هذا الدين إنما يقوم على العلم والقراءة وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ أصحابه فأنشأ ذلك الجيل الذي هز عروش الظالمين وأقام صرح الدنيا بالدين فلا شيء يهيئ الأمة ويعدها للمشروعات العظيمة كنشر العلم الذي يمحو الجهل ويطرد الخرافة ويحرر العقل وينجه العمل ويزكي النفس وقد بوب البخاري بابا فقال العلم قبل القول والعمل لأن العلم يصلح القول ويصلح العمل وإذا عكست القضية فسد القول والعمل وفسد العالم أجمع وكلما أوتي العبد نصيبا من العلم ظهر له من جهله ما لم يكن يعلم وكلما أعطي حظا من الأدب والعقل ظهر له ضعف عقله ولله در الشافعي حيث قال كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي واعلموا أن الوسطية المنشودة عزيزة وهي ثمرة تربية تنال بالسهر وثني الركب واحترام أهل السابقة وامتثال النصح ولا يقف المرء على السراط الأوسط بين الإثراط والتفريط إلا بمتين العلم والفهم وترك العجله والقطع في المسائل التي أعيت الكبار والعقول التي تحسن التدبير هي التي يحتاج إليها في بناء الأمم وصلاح أحوالها وإنما تكون العقول عقولا بالعلم النافع والعقل ما عقل صاحبه عن الغي والفساد إن الغاية في هذا الوجود سيادة في الحق وسيادة بالحق ولا سبيل إليهما إلا بالعلم والعمل وعمران الأرض متوقف على عمران العقول والنفوس إننا نبني أساس نهضة فلنضع الأساس على سخرة وإلا انهار البناء وكنا نهزل في زمن الجد ونسير إلى الوراء بهدي الشيطان ومن تطلع إلى ثوب المجد وتشوف إلى رفع الذكر فليجلبه بعوامله واعلم أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة بفهم السلف وإياك أخي إياك والتقول على الله عز وجل وإياك أن تقول قولا ليس لك فيه إمام والعلم كما قال سفيان رحمه الله الرخصة من ثقة الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد النصيحة الثانية الحاجة إلى بعد النظر والتؤدة أي طلائع الزحوف وأئمة الصفوف وأحلاف السيوف يعلم أن المشاريع الكبيرة لا تولد ولا تستمر بالأفكار العابرة والطارئة دون أن يسبقها نضج واختمار ولا تتم تلك المشاريع في الخارج إلا بعد استقرارها في الأذهان ولا بد له من زمن إن المشاريع الكبرى في التاريخ مرتبطة دائما بالأفكار الدافعة وإنجازات الأمم لا تقاس بعمر الأفراد بل بعمر الأجيال وإن أسوأ ما في الناس أن يقدموا على الأمور الكبيرة بالعقول الصغيرة والأنظار القصيرة قال الله عز وجل لنبيه إن سنلقي عليك قولا ثقيلا والقرآن في مبناه ليس ثقيلا فهو ميسر للذكر لكن الاستقامة عليه بلا تردد ولا تلفت لثقيلة وتحتاج إلى استعداد طويل إن الله خلق الأرض والسماوات في ستة أيام وابن آدم حمله وفصاله ثلاثون شهرا ومكث نوح عليه السلام في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ومن نظر في النصوص الشرعية والآيات الكونية علم أن الوقت جزء من العلاج ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه وإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى والحلم والآنات توأمان ينتجهما علوه الهمة لعل طول الليل يهيج في نفس الكليل تعجيل الفجر والفجر فجران فلا يغرنكم الكاذب فكونوا أرجح عقولا وأطول نفسا من عدوكم ولتكن نظرتكم للأحداث وتداول الأيام بهداية القرآن فإنه يهدي للتي هي أقوى وأمامكم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام إياكم أن تبطركم النعمة فإنها لا تدوم وإياكم وقول من قال لن نهزم اليوم من قلة إياكم وتعجل الرمات يوم أحد في قطف الثمرة وإياكم أن تكسركم المحنة فليلها ينجل مهما طال واعلموا أنها أيام ابتلاء لتمحيص النفوس والصفوف ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين والواجب أن نكون كباراً على قدر حجم المشاريع التي نحمل لواءها فإن الأيام كاشفة وفاضحة نسأل الله السلامة النصيحة الثالثة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي شباب الإسلام حملت الأمانة ومستودع الآمال وبنات المستقبل إن الذي أمر بإقامة الدين دعوة وجهادا أمر باجتماع أهل الدين كأصل لازم للقيام بمقتضيات الإيمان وحفظ عمود الإسلام فكلاهما أمر الله والواجب الامتثال وإنما ينهض المسلمون بمقتضايات إيمانهم بالله ورسوله إذا كانت لهم قوة وإنما تكون لهم قوة إذا كانت لهم جماعة منظمة تفكر وتدبر وتتشاور وتتآزر وتنهض لجلب المصلحة ودفع المفسدة متساندة في العمل عن فكر وعزيمة وما أصيب المسلمون في أعظم ما أصيب به إلا بإهمالهم لأمر الاجتماع ونظامه لضعف روح الدين فيهم وجهلهم بما يفرضه عليهم إن أمتنا واحدة بإسلامها ولسانها يأبلها الله أن تتفرق وإن كثرت فيها دواع التفرق ويأبلها دينها وهو دين التوحيد إلا أن تكون موحدة وتفرقها اليوم ليس من الإسلام في شيء وإنما هو انحراف مزاج سببه سوء فهم أو غلبة وهم أو اتباع هوى أو تقليد واتباع والإسلام الذي كان سببا في الاجتماع والصلاح لا يكون سبباً في الافتراق والفساد والإسلام الذي من مقاصده إسعاد البشر لا يكون أبناؤه أشقى الناس به فكيف يشقى المسلمون وعندهم القرآن الذي أسعد سلفهم؟ أم كيف يتفرقون ويضلون وعندهم الكتاب الذي جمع أولهم على التقوى ولكن الأولون آمنوا فأمنوا واتبعوا فارتفعوا ونحن آمنا إيمانا معلولا واتبعنا اتباعا مدخولا وكل يجنع واقب ما زرع من الدواهي التي قضت على الحضارات وجعلت عليها سافلها التفرق بين بناتها والمستحفظين عليها وقد كان للمسلمين من بين الأمم القديمة والحديثة معتصم لو اعتصموا به لوقاهم من التفرق فوقى حضارتهم من الانهيار هو الإسلام وكتابه القرآن نعمة خص بها من دون الأمم وزالت الدنيا والألقاب والرئاسات وبقي الإسلام إن أخوف ما نخافه على إخواننا وهم في الخطوة الأولى من جهادهم أن تتشابه عليهم السبل ويضيع صوابهم بين ثفاؤل المتفائلين وتشاؤم المتشائمين وأن يتعثروا في غبار هذه المشادات القائمة وفي ميدان الأنظار المختلفة اختلاف الأنظار في أوائل نهضات الأمم طبيعي ولكنه قد يطغى فيه غير المعقول على المعقول فيكون ذلك عائقا للسير ومطينا للمدة وقاطعا عن السير ومميتا للشعور وأعظم نقيصة فقد الإحساس الذي أصبح من أكبر مميزاتنا إلا تلك الآلام التي تحدث عند مرور الحوادث إن الذي قعد بأمتنا عن الصالحات وأبقاها في أخريات القافلة اختلاف قلوبها وتشتت أهوائها وإن أول أمتنا شبيه بآخرها عزوفاً عن الفضائل وانغماساً في الرذائل فلم يزل بها هذا القرآن حتى أخرج من رعاة النعم رعاة الأمم فإن زعم زاعم أن الزمان غير الزمان فقولوا ولكن الإنسان هو الإنسان فأجمعوا يرحمكم الله على القرآن آخرها كما جمع محمد صلى الله عليه وسلم أولها ينتج لكم هذا الآخر ما أنتجه ذلك الأول من عزائم شداد وألسنة حداد وهمم كبيرة وعقول نيرة إن الذي يجمع الأرواح ويؤلفها ويصل بها بين نكرات القلوب فيعرفها هو الدين فلا تلتمس الوحدة في الآفاق الضيقة ولكن التمسوها في الدين والتمسوها في القرآن تجد الأفق أوسع والدار أجمع والعديد كثير والقوى أوثر فعلى أهل العلم وهم المسؤولون عن المسلمين بما لهم من إرث النبوة فيهم وعلى أهل الأمر بما لهم من سلطة أن ينفخوا في المسلمين روح الاجتماع والشورى في كل ما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم حتى لا يستبد بهم مستبد ولا يتخلف منهم متوان وحتى يظهر الخاذل لهم ممن ينتسب إليهم فينبذ ويطرح ويستغنى عنه بالله وبالمؤمنين ندعوكم لما دعا له كتاب الله من تأكيد الأخوة والأخذ في أسبابها بالقوة ونستعيذ بالله من شر التفرق الذي حذر منه الرحمن ودعا إليه الشيطان فنحن عباد الرحمن والواجب علينا امتثال أمره وأعداء الشيطان والواجب علينا اتقاء شره واجتناب مكره فلنجعل المصلحة العامة غايتنا والمقدمة عندنا حتى لا يكون إن شاء الله في مصالحنا الخاصة ما يصرفنا عنها ويشغلنا عنها راجين من الله تعالى أن يعيننا على ما قصدنا وأن يوفقنا إلى استعمال كل مصلحة خاصة في مصلحتنا العامة إنه نعم الموفق ونعم المعين قوانا قليلة وإنما تقوى بالاتحاد وليس من الدين ولا العقل تبديدها في نزاعاتنا نحن إخوة اجتمعنا أمس على الألم وحده ونحن اليوم مجتمعون على الألم والأمل وإن هذا الأمل لا يتحقق إلا بالاجتماع فلنجتمع يرحمكم الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا فلو أننا آمنا حق الإيمان وعملنا الصالحات التي جاء بها القرآن ومنها جمع الكلمة وإعداد القوة ومحو التنازع من بيننا لأنجز الله لنا وعده وجعلنا خلائف الأرض ولكننا تنازعنا ففشلنا وذهبت ريحنا وما ظلمنا الله ولكن ظلمنا أنفسنا إن التاريخ أفصح مخبر وأصدق ناقل وقد أخبرنا كيف كان عاقبة الذين من قبلنا وحذرنا أن نتعرض لمقت الله بما كسبت أيدينا وأعيذكم بالله أن تكونوا ممن تماروا بالنذر فإن الفجر إذا أسفر أبصره من به رمدوا إن الذين تذوقوا طعم الهدى ويسوءهم حال الهوى الغلابين سيوحدون صفوفهم لينوروا درب الحياة بسنة وكتابي ومما له صلة بالاجتماع والائتلاف سحابة أظلت شبابنا تحمل برقا يترام به المسلمون من غير برهان ولا نظر في عواقب الأمور الترامي بالإرجاء تارة والكفر تارة فوجب التنبيه على مسائل مسألة التكفير من المسائل الكبار والقضايا الخطيرة وقد خاض فيها الكثير بين غال وجاف وهدى الله تعالى أهل السنة لمختلف فيه من الحق بإذنه فقرروا هذه المسألة بعلم وعدل وتوسط بين أهل الغلو والإرجاء ولئن كان الإرجاء من ذميم البدع وأضرها على الإسلام وأهله فليست بدعة الخوارج دونها بحال إن لم تكن أعظم منها خطرا لأنه يترتب عليها سفك دم وقطع عصمة وحجر مال ومنع إرث وغيرها قال الإمام الشوكاني رحمه الله اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية عن طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وقال الغزالي الذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد وقال القرطبي وباب التكفير خطر ولا نعدل بالسلامة شيئا وفي مختصر الظاهرية على المفت أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفيرا للظن بالمؤمن فلا يحل تفريق جماعة المسلمين بتكلف تكفيرهم بآدلة معارضة بما هو أقوى منها أو مثلها مما يجمع الكلمة ويقوّل إسلام ويحقن الدماء ويسكن الدهماء إلا أن يتضح كفرهم اتضاح الحق الصادق وتجتمع عليه كلمة العلماء المعتبرين وفي هذا السياق ننبه على نقطتين الأولى تقديم حسن الظن بالمسلم أمر المسلم في الأصل قائم على الستر وحسن الظن به ففي حادثة الإفك عندما قيل ما قيل في عائشة رضي الله عنها بيّن الله عز وجل الموقف الصحيح الذي ينبغي لكل مسلم أن يقفه فقال لولا لولئذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ثم قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهدان عظيم ثم وعظ الله عز وجل فقال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين وقد بيّن سبحانه أن مجرد نقل الجرح في الآخرين بلا ضرورة شرعية وبلا تثبت وروية إثم فقال لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم النقطة الثانية الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل وإنصاف قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصط ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال ابن جريل رحمه الله لا يحملنكم عداوة قوم لا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم فتجور عليهم من أجل ما بينكم من العداوة ويقول شيخ الإسلام والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع ثم إن الناس ما فيهم إلا له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولتجعل في قلوبنا غدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والكلام في الآخرين بدون علم أو بظلم وهوى سبب لكثير من التفرق بالقلوب وحدوث الشحناء والحسد والتباغض بل سبب الفشل وذهاب وحدة الصف وقوته والله المستعان النصيحة الرابعة أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كثيرة هي أزماتنا ومن أوعص ما نعاني منه الأزمة الأخلاقية ولا أضر على الأمم من الفوضى في الأخلاق والفوضى في مراتب الناس اختلت الأخلاق وفي اختلالها البلاء المبين وإن الأخلاق في ديننا هي شعب الإيمان فلا يختل خلق إلا وتضيع من الإيمان شعبه والأمم لا تقوم ولا تحفظ وجودها إلا برسوخ الأخلاق الفاضلة في نفوس أفرادها والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذي ونبي الملحمة هو هو نبي المرحمة وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا أل إن الأمة أمتكم وأنتم أبناؤها وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم وفي هذه الأمة المسلمة المرزوئة في تربيتها وأخلاقها بقية خير وقبس من حياة لو أحسن أولو الرأي منها استغلاله ولو جروا في التصرف فيه على السداد لجاؤوها بالخير العميم ولمشوا بها على السراط المستقيم إن حجم الهدم الذي أصاب الأمة ونحن جزء منها لا يصلح بكلمة واحدة مهما كانت بليغة ولا بجرة قلم ولو كان الأمر كذلك ما طال عمر الإصلاح في دعوات الرسل والأنبياء إن الإصلاح والبناء يحتاج إلى عمر أجيال أجيال تعرف من أين تؤتى البيوت وتصبر على طول طريق الطريق وجهده فكون مفاتيح خير مغالي قشر ولا تنظر للناس والحياة بنظارة سوداء لا تشتغل بسب الظلام ولكن أوقد الشموع وحينها يفلق نوركم غسق الليل ويومئذ تفرح البلاد والعباد بنور الله ويفرح المؤمنون بنصر الله إن المسلمين اشتاقوا لفرحة تحت راية الله ورسوله فرحة أنتم من يرفع اليوم شارتها ومن المحزن حقا أن يكون دعاة الفرح نعات مآتم قد يأذن الله في تفريج كربتنا ويبصر الدرب من يشك من الرمدي ودولة الظلم لن تبقى إلى أمد وهل تدوم وما دامت إلى أحد ستشرق الشمس لا تجزع لغيبتها ويبزغ الفجر فوق السهل والنجدي وإني لكم ناصح أمين أمامكم الطريق طويل والأمانة ثقيلة واطنوا أنفسكم على الصبر والآنات والرفق أرفقوا بأنفسكم وأمتكم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق وإن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغوا واعلموا أنه من يحرم الرفق يحرم الخير واعلموا أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه قال سفيان لأصحابه تدرون من رفق قالوا قل يا أبا محمد قال أن تضع الأمور في مواضعها الشدة في مواضعها واللين في موضعه والسيف في موضعه والصوت في موضعه روي أن عمر بن العاص كتب إلى معاوية يعاتبه في التأني فكتب إليه معاوية أما بعد فإن الفهم في الخير زيادة رشد وإن الرشيد من رشد عن العجلة وإن الخائب من خاب عن الأنات وإن المتثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيبا وإن العجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئا وإن من لا ينفعه الرفق يضره الخرق ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعالي وقد نص العلماء على استحباب ترك المستحب لتأليف القلوب وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم لما فيه من تأليف القلوب وحسن سياسة الناس إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا فأما الكبير الذي يحمل العبء الكبير يعيش كبيرا في عين الله عز وجل وكبيرا في عين الكبار ويموت كبيرا تخلد مآثره ذكره ومن استطاع أن يغرس فسيلة قبل أن تقوم الساعة فليغرسها ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وعند الصباح يحمد القوم السراء إن علتنا التي أعيت الأطباء واستعصت على الحكماء هي من ضعف أخلاقنا ووهن عزائمنا فلنداوي الأخلاق بالقرآن تصلح وتستقم والعزائم تقوى وتشتد إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل سادسها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها إخواني لا تبحث عن النصر في مخازن السلاح وميادين التدريب وساحات النزال فقط ابحث عنه أيضا في محارب الصلاة ووقت الأسحار حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الكمس النصر في دمع الأسحار وفي مسح رؤوس الأيتام وفي البسمة الصادقة والكلمة الطيبة وقد دخلت امرأة النار في هرّة وغفر الله لبغي سقت كلبا وللجنة ثمانية أبواب فليتنافس المتنافسون إخواني لا تنسوا الله فينساكم ولا تضيع الحدوده فيضيعكم ولا تخضلوه فيخضلكم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم مهما عثرتم فلا تثبطنكم العثرات ما دامت عثرات من غير قصد وإسرار فلكل جواد كبوة ومن الخطأ نتعلم ولو خلاجيل من الخطأ لخلاجيل الصحابة كانوا يخطئون ويعلمهم القرآن فيتعلمون وما أبرئ نفسي إننا بشر نعش إلى الله أحيانا وننساه قل لي عن أسباب محنتنا فربما مجدنا الماضي أعدناه فأطرق الشيخ حينا ثم عاوده حنينه فرتوى بالدمع لحياه وقال قولة حق لا نظير لها الله ضيعنا لم أضعناه أي شباب الإسلامي أمل الأمة المرتقب فلذات الأكباد وثمرات الفؤاد خذوها نصيحة خالصة محظتها التجربه ومحصها الاختبار قد مضى أمسكم بخيره وشره وسينطوي يومكم كأمسكم وإنما أنتم أبناء الغد والغد محجوب فتدرعوا له بالأخلاق الفاضلة وتملك أزمته وتتقم ذمته وإنما أنتم موكولون إلى العمل والعمل محسوب فأعيذكم أن يقول التاريخ عنكم ما قال عنا وإنما أنتم أبناء الإسلام فكونوا للإسلام وإياكم وندامة الكسعي ومن ندم مجد وقد زل القدم وسيأتي يوم توضع فيه الموازين القسط للعاملين وتتبين الأمة الأوفياء من الغادرين والنصحاء من الغاشين وستجزي هداتها تكرمة وذكرا في الآخرين إنكم دعاة وحمات الإسلام والإسلام حق ومغالب الحق مغلوب ومحاربه محروب فالله الله في الإسلام والمسلمين ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وفي الأخير هذه همسات ونفحات روح فهل من مجيب أخي قد نصحتك إن قبلت نصيحتي فالنصح أغلى ما يباع ويوهب يا رب وفق دعاة الحق قاطبة وارزقهم الصبر في وجه الصعوبات استودعوا الله أهل الخير أجمعهم مع السلام عليكم والتحيات وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم